اللهم يا ربك المشتغيثين يا عياد المشتغيثين يا قوة المستنصرين يا أمام الخالفين يا مجيب دعوة المتطيب يا هم لا يخيب عبدا دعاه ولا يخدر عبدا سأله يا الله يا الله يا سامعان لكل شدوى يا كاشفا لكل بدوى يا هم يخدروا ولا يقدروا عليه ويجيقوا يا رجلال البكرات والعرض في السلطان يا بل يعلم جلوده إلا هو أهل الضقر والأمر أمر والكل في قضتك يا راشب المسترخمين يا راشب المسترخمين يا رب في ولنها يا رب المضلج لدمائك يا الله عبيدك في سوريا تُكت ويُهدُه دُكَّت مسألهم أطفئت أنوارهم جُوِعَت قطولهم سابت دماغهم انتهِكت محارهم يا الله يا الله أنت أغير على يا الله أنت أغير على مشاربك أنت أغير على عبادك أنت أرشل بالصباح أنت أغلى بشيوك أنت أغلى بإيمانك يا الله يا الله نتمسع لك بتوحيدنا بصالح أعمالنا بصفاتك العلم يا ربي إيسى لنا من نورك الكاشف اشتبتك الدفاة احلو لك تبضى الماء يا ربي ما ترى وما تسمع وما لا يأخذ عنك وما لا يأفى عنك اللهم ارحمين الصغار ومكاء النساء اللهم ارحم جراحاتهم اللهم ارحم جراحاتهم اللهم اللهم ارحم ابتداء القوف في الله اللهم رحم نقص الله لهم يا الله احفظها الله يا الله ارحمهم واجبرهم وامنهم يا ربي يا كريم يا عظيم يا الله يا الله يا رب يا رب لا تغب ليلتنا هذه الا بفرج عاجل لاخواتنا المشغولين اللهم لا تغب ليلتنا هذه الا بفرج عاجل لاخواتنا المشغولين اللهم لا تغب ليلتنا هذه قد ريتنا في طاقيه اشهام وامرته عليما وعظيم عقابك اللهم قدلهم شرب قدل اللهم قدلهم شرب قدل اسكت بالله اللهم كما سببوا ما يقال اللهم مسك كل مذكر اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم طعمسهم واجعل كل شمهم اللهم يا قوي يا عزيز اغلب جمعهم اللهم لا تخيب رجاءنا فيك اللهم لا تخيب رجاءنا فيك فاننا نحسن الظن فيك يا ربي عليك بالفرج الشامل قلت على أن ذلك القديم لبنا بك لبنا بك فصلنا بك فجأنا إليك